وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذابهم هين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أمة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهم خير الرازقين لا يدخلنهم دخل يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوطِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَانِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنْجِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُكَرْ يَكَادُونَ يَصْبُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَالِكُمْ الْنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم